نزاعة للشوى تبعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 فمن ابتغى وراء أبالك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك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 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبذن خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فلرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يومَا يخرجونَ منِن الأجد فثاع كأَهُ إ نُصُب فيظ خاشة أد صارُون تَرحاقم بِله ذنك يَم الذي كانوا يوعج